شرا لنا نل المنى زلن عنا وفى الهنا لنا نل المنى وفى الهنا مشوار لنا Yeah <laughs> I know, ja yeah.